وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ رَسَاءَ إِلَى فِرْعَوْنَ وملئه فَظَلَمُوا بِهَا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين